وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار. لباسي علوي نسبيين. وشي وهذا القسم جعلوه أنواع أربعة. سيجر من الموافقة والمساوات. وشي تريشبو والبدل. كشن المصافحة تحاشك لتفصلك الشيخ أحمد محمد شاكل والرابع المصافحة قال ابن الصلاح هي أن تقع هذه المساوات التي وصفناها لشيخك لا لك لشيخك لا لك حافظ بن حجر لا نزهي أوتي وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف يعني اقر بون منا بون منا لقل إمامي مسلماء سندك من سندك سنديك من هبو, سنديك من هبو. لشيخي مسلم قيش سيناياك أوتشيها بيوتشي موافقه اقر سارو تربو شيخي شيخو بو بدل اقر سنديك تربو بس مساوات بو في العدد هو ومساواته مطلقا أجر جيشنا مثلاً مسلم لتلميذ مسلم لتلميذ مسلم الرابع عن مسلم أو كذا بيوتة شيء يعني كاو لتعليم ذاك مصافحة أجر خوي يعني أو بعيان ظريعته كي مش بعيان ظريعة مانكير أو مساوات أجر لسرور خوي وابو مصنفك أو موافق يا أجر لسرور تري وابو أو بدل له هالشون كي سنة بيت فيقع ذلك لك مصافحة إذا تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث صافحته لكونك قد لقيت شيخك لقيت شيخك المساوي لمسلم بو يعني شيخك يتوارى روايته كذا شون مسلم روايتي كذا فان كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك فتقول كان شيخي سمع مسلم صافحه وهكذا وهذان النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا سنة 1350 حين طبع الكتاب للمرة الاولى سنة 1371 حين طبع حين طبعه للمرة الثانية ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الاسناد بالنسبة إلينا وهو واضح يعني منا رحلتها كما استم ناكري ما بتوانين لقى المصنفك من المصنفين كان نقلي حديثا بأيما أو أن أقربا تساعي يعني بعشرية بمثلا ثماني بنو يعني بهاش يعني يعن بهاتش يعن يعن يعن لو أن أقرب حديثي كان بأيما الرواية كذبت لا يمكن أن يكون مكان يكون فيها بنوري ونورها لا يمكن أن يكون من المشكلة أثناء مولايين في غمبري الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي يستمتعون فيه بأسفل التاسي وزيادة ليش أو أن يطبقها هيا الله وهو واضح ثم إن هذين النوعين أيضا بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع ليس في الحقيقة من العلوب بل هما علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده يعني الله أمانا علونين بعلو حسب ناكدا لبر لبرامبر كسي كتل أمانا في وطري علو بل هما علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده مثلا خطوة تنايبي بللي بخاري الثلاثي هيا أو الثلاثي مايا تودي لبر او تود متأخرة أو متقدمة كمية زور نازلة شو نس منكين نسائي هنا حافظ بن حجرتي يانزل سنة الطبقية من الجيانزنها كمية زور نازلة مقارنة خوي لواقع شو ك أو متقدمة متأخرة يعني أجراس دواء ما عالنية بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نازلة كيزور نازلة شاف بلى مهر مصنف إلى مصنفين اعتبارش مهم توش تود توني تباهمان دي أو حديث كريوات بكين أو نون لا وعلو كوعلو كان نسبياً بالنسبه إلى المصنف قال ابن الصلاح اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول يعني عالي نازلة عالي نازل يعني قوي نزولة أقرب بالنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه إلى وص يعني يعني وصوله إلى النبي أما بالنسبة إلى المصنفت وشتواني توقع أو روادك. إذ لو لا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعل أنت في إسنادك او نازل نبواته لا عالي عالبي ثم حكى عن أبي المظفر ابن أبي سعد السمعاني أنه روى عن الفراوي حديثا ادعى فيه كأنه سمعه هو أو شيخ من البخاري فقال أبو المظفر ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل قال ابن الصلاه وهذا حسن لطيف يعني ام معنايا كما بزعنك اام علو وجر علو علوني على نيع الحقيقه نزولا و اما شتيكي تشاكي زعيني شتيكي تشاكي يخدشو يخدشو وجه هذا النوع من ال علو رومتي امينه ام جور ال علو بلندارك او زعماريك شمالي ايش شبيني يعني عاليني يا القسم الرابع من اقسام ال جوري شو عارفنا علو تقدم وفاة الشيخ تقدمه وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة الشيخ آخر وإن تساويا في عدد الاسناد أو كسيكا ليه والريوات كلا ودوك الزريوات أكن لا كسيكا ولا لشيخكوا توخ تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه يعني المروي عنه شيخك زو وفاته كلو نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويه في عد الإسناد مثلا قال النووي نووي لا شصد حفتها هجري وفاته كدو في التقريب لتقريب ده أليه فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى بيهقي لتشار صدو فنجوهشت وفاته كدو فما أرويه عن ثلاثة يعني ست طبقه فاشن لبيهاقية وفاشن لحاكم فما أرويه عن ثلاثة عن البيهاقية عن الحاكم من مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر ابني خالف عن الحاكم يعني أقولت ما شايكي سيطبقها هي فاشن فاشن أو أعلى أعلى مما أرويه عن ثلاثة هالسيا نبلام عن أبي بكر بن خلف عن الحاك هيوكو هيوكو عددها يك كجنيه هديك ستابقة فعشان كسيك فعشان حاك بلام لبراوي سيصال لنيوان فرق لنيوان بيهقيل لنيوان أبو بكر بن خلفة هي أبو بكر بن خلفة كل حاشكة عتوه لشو عصده هشتاه وحود وفاتي كده أما بيهقيل لشو عصوبان جاهشت كابو تقدم الشيخ لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف. بوين الله، فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف، وقد يكون العلو بتقدم وفاته الشيخ الراوي مطلقا لا بالنسبة إلى إسناد آخر. سأمتجرك إلا جوركاني. تقدم يعني السند ده لجل السند ده كتره سيا بعشر لشيخه كوا بلامو شيخه متقدم ببراعود لجل السند ده كتره ببراعود لجل السند ده كتر بلام جاري واحد يا حرف شيخ الراوي كا زوطر وقد يكون العلو بتقدم وفاة الشيخ الراوي مطلقا لا بالنسبة إلى إسناد آخر ولا إلى شيخ آخر نبى براعود لجل السند ده كتر والناج البراود شيخي وهذا القسم وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي خمسين سنة على وفاة الشيخ عليك من خير على وفاة الشيخ وجعله بعضهم ثلاثين سنة وجعله بعضهم ثلاثين سنة يعني او كسك توليو الروايط اكي فرقي لقل كسكي تلاك ليو الروايط اكي نك بالنسبة سنة ديكي تلاوه حرب وخي بو بونامنا متقدمة كسكي تمن قولت ريازوت الوفاتي كدوا اما تقدمي وفات جاري واش تقدمي كي تقدمي اخذ سماع وكل جوري بيان جمع باسيكا القسم الخامس العلو بتقدم السماع فمن سمع من الشيخ قديما سمع من الشيخ قديما مثلا شيخك هيا نوصل حفتا ص 80 ص عمرك مثلا كسي جديد لبسالاني عمر شيخك هيا حديث لكلي ابيس عشان حديث هيا عشان كتابي لكلي ابيس بيسا نوصل عمرك يا شيخه كسي جديد قلنا نوصلانه حديث لو شيخه ابيس يعني لا بينه التلميذات كان فرق هيا حفتا صفر خير حفتا صفر خير ولو وجد يا هي يعني المهم هو تقدمي شيء تقدمي سماع فمن سمع من الشيخ قديما كان اعلى ممن سمع منه اخيرا كان يسمع شخصان من شيخ واحد احدهما سمع منذ ستين سنه مثلا والاخر منذ أربعين سنه كان بيش صار بسويتي اذا كان شلصار بسويتي فالاول اعلى من الثاني قال في التدريب ويت... ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف بن منا كسي كسيواه ل... للمشايخ كطلبي زورب حديث زوربوا مثلا اظن اخر عمره اختلط اختلط تيكشو يعني هركس الزوتر بيستبيتي او مهمدله هركس الدلنتري حديثهكي بيستبيلي ما ترسيله لهيك كشيء اختلاطك عموما ذلك في حق من اختلط شيخه او خرف خرف او يكن نزاني قصتك لو لبر فيبونو لبر يعني ان سماع من سمع قديما ارجح واصح من سماع الاخر ثم ان النزول يقابل العلو شلون علوم علوي مطلق مانهبو قلو ينسبيش مانهبو وباس مانكب ما جوركان مانباسكت اللي نزوليش مانهبو او اندجور مانهبو چونك اللي برامبر همو عاليك هيا چي هيا نازل هيا ثم إن النزول يقابل علو فكل اسناد عال فالاسناد الآخر المقابل له اسناد نازل وبذلك يكون النزول خمسة أقسام أيضا كما هو ظاهر چون بيان جورمان هي لجوركان علو وبيان جورمان هي لجوركان نزول ايش بيت اما ام جوراني علو جوري حقيقيين شو كبر اور دنا كيلك عاليه كا قدرنا كيو كان نازل وببراور دنا كيلك عاليه كا يعني تو بايش بنازل نادر ابو علامات تو علو الان نزول تشفد احتياجها بويا كلمه روك يعني بويا ابا خدامنا تقسيمات لعلونه عندها نزول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كامية. وقد يكون العلو بتقدم وفاة الشيخ الراي مطلقا تقسيم شارم؟ أهى أخر أول شيء بالنسبة وإن تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر <تصفيق> سيك الدواي أويكا أو عبارة خلينا نقول بدي رقي دواي وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي مضي خمسين سنة على وفاة الشيخ مثلاً الشيخ جستام مردوه الشيخ جستام مردوه توب بيش مرنكه بانجع صليت بستوا بعض حيسه أو أوي أو اعتباركه يعني توت الولد بستو بيحش ماردنى. نكبة براءة لقى شيخ اخترا. يعني لقى السنة دي السنة دي اكبس دي. أم شيخة. بعده وفاته تولد بستوا. وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم في مضي خمسين سنة على وفاة الشيخ. وجعله بعضهم ثلاثين سنة. فأما من قال إن العالي من الاسناد ما صح سنده، عندك أهل علم هي عندك عبارات يعني هي لمس الاصطلاح يعني كدشونا تذروه، هاتون كان عالي عالي بكل كشيديا مثلا أجل سندها عالي ببلاغ صحيح نبي، برق اطلاقات وبرق عبارات يعني هي، فأما من قال إن العالي من الاسناد ما صح سنده عالي سندي عالي أو يك صحيح به وإن كثرت رجاله. أم قولاني كهندقلاء أهلي علم آه أقساه كن الله فهذا إصطلاح من خاصم كأو كسا عالي اللايا للذهن الجيا عالي عاليه يعني شتيكي شاقبت سندكِ باشبة نازلش خرافة عالي شتي شاقب أم عاليكوا إصطلاحيك عددية طبقاتي كم بيت أو إصطلاحي شيء إصطلاحي محدثينه بوي اللاي أمانك كأم طبقتان يعني هيا الله ين عالي ما صح سنده فماذا يقول هذا القائل فيما اذا صح الاسناد لكن هذا اقرب رجال مثلا قدوس بن تهيل صحيحه ايش كان بسط طبقه كم بين طبقه كم من بشر هذا ما كان مسترى صحيح ايش وكم دريش وهذا القول محكي محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي وينوتوت يعني ما صح سنده أو عالي وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو النازل يعني نزول اشتيكي باش نية اشتيكي مفضولة لبراود لقال علوة علو باشتر الأم اللهم إلا أن يكون رجال الاسناد النازلي أجل من رجال العالي مثلًا السندية كده بشوية طبقة، بلام سندية طبقة، بحول طبقة، بلام طبقة، يعني أوصافيا لأوان زيتلا أو كات أو كاتناوتي النازل همشى خرابتلا يا النازل وإن كان الجميع ثقة. كما قال وكيع لأصحابه ايما احب اليكم كام كاميا ليت ايو باشتره الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود اعمش عن ابي وائل عن, عن ابن مسعود يعني بدو طبقه بقيت عبد الله بن مسعود يان او سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقم عن ابن مسعود حتمنى يدون باشتره فقالوا الاول فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقنا عن ابن مسعود فقيه عن فقيه وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ شيوخ ما بس جهه قال الشيوخ الحديث المشتغل بالحديث هناك شيخ بمعنى طالما حديث سلسلة فقهاء وآئمة تابت علماء تابت حتما أجل أجل له الحديث يشبه ثقابن، أجل الحديث ثقابن، أو كاتب باء نازل يشبه العاليك باشترياتكم كاو، للايك تلو وصفك لا أوصافي بس الأوفاض لا، لحاشكا فرمشي قلنا فيما مضى لباشتري أضيعه مع باسكد وإن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على هم هميشا لها مشروع نيق عالي لنازل باشتر نية لأنه إن كان في الاسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل يعني فائدهك بين الإسنادك نازل جوازك لغة سنديك عالية أو باشتر نازلك باشترن. كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظه أو أحفظه أو أفقه أو كان متصلا بالسماعي وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك أهم أوصفان دليل أخذك لمحاوة لك كبير قال في التدريب سيطيل التدريب قال ابن مبارك ليس جودة الحديث قرب الاسناد بل جودة الحديث صحة رجالي ان حديثك جيد بأصح بيت أو ان سندك الى في الله عليه وسلم شي عالي بيت كم, كم بلق صحيح بيت. وقال السلفيو الأصل الأخذ عن العلماء أصل أويك لعلماء وحديث ومجلي فنزولهم أولى من العلوب عن الجهل على مذهب المحققين من النقل والنازل حين هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق أنا نازل شيبو ترئيص طلاحاً بلام عالية في المعنى قال ابن الصلاح ليس هذا من قبيل علو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث أما أم علماني كأنباسان أكن أما للاصطلاح في نوته شيء علو ليس هذا من قبيل علو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث بع الصحيح شبه بع الصحيح شبه نازل شيبو نازل باء صاحب نازلك يا صاح، طالما بينا وترى عالي باء شنئ صاحبه، وإلا ما هو علو من حيث المعنى لا من حيث الاصلاح يعني. قال الإسلام شيخ الإسلام شيخ لسمعني ابن حجر ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى وإن كان للمتن فالفقهاء. يعني أجر باسي ما تناكب كي فوقها أو لا ترى هل حديثك فوق عار روايته كبرسلة أما أجر سي سنة كي فالشيوخ أو وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الاسناد وجعلوه مقصد من أهم المقاصد لديه حتى كاد ينسىهم الحرص على الط... على الأصل المطلوب في الحديث وهو صحة نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسألة علو بدوي أو بغرية بزان شي سندكي عالي ترى بدوي أو بغرية مثل كسواهي استاء أغرية بدواء أو قراءات القرآن وتجويد وأوانا بزان شي بسندكي كم أغاثة في غنبري الله صلى الله عليه وسلم بدوي أو أغرية ولو أغر ولو أو خاوان سنده يا أم مسنده أغر مبتدع به أجر مبتديع بيه أجر كذاب بيه أجر هاد شيء الحياة مذوي كهيه خلكي عشان سنة ديها سنة شن سني خلكي رغبتهم ولا أو كتر هايتهم كا سنة ده ترى أصل كهيه أصل صحيه صحي صحي. نازل صحيح فبرعود لقال كسيك كمُبتديع يا كسيك كهرشيك يعني أو صافانيني لأهل سنة أو كاتم نبي تفضل بدك السر وتأمل في كلمتي من مبارك والسلف اللتين قلنا آلفا واجعلهما دستورا لك في طلب السنة والتوفيق من الله سبحانه يعني نسحتك وطلب علم الله ما كوادواي مبتدعو كذابين وضاعين وخلقي اوي كوا سنديان هيا عالية بلام وخلقي خراب. اما نوعي بيستورنو ينبو جوركاني علمي مصطلح النوع الثلاثون معرفة المشهور حديث مشهور اصطلاحي مشهور للاي محدثين والشهرة امر النسبي اشتيك مشهور بيان فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. إيش كيواي له أهل حديث مشهورة خلقها النازلة لا ناس. لا أهل حديث مشهورة متواترة ما ليس عند غيرهم بالكلية. حيشة لوتش ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا. ثم قد يكون المشهور يعني المشتهر عند الناس ده اللي هاي مشهور معناه يشتكي مشهورة متواتر ين ين مستفيضة وهو ما زاد نقلته على ثلاث مستفيضة زاد نقلته على ثلاث لبيت أنا نزات شون المستفيض مشهور معناه شون جاكر ده لبيت أنا شيل لبيت احسن جزاءك الله ماله للسؤال اللي كده يعني له مو طبقات كثرة متواتر متواتر مشهور مشهور كان يشيا كثرة به يعني بلى متواتر متوتر بمرج يعني أقلياك دو مشهور مشهور أقسى نادي كان بزور تربن زور تربن أو بلا ماجرب هم السنة دكتور بولا أول تا آخر دكتور حتى قشت شو السبعة مثلا فهذا شيء مستفيض بلا ماجرب بيت أو لا تلعب بب استفاض بهينك بتعريفك شو يعني قوته الزعترية على شيء مشهور وناش كلها أدنى عدد بو لا كابو جري روايه كابو لا سندك له ثم قد يكون المشهور متواتر او مستفيضا مشهور, مشهور غير اصطلاحي ثم قد يكون المشهور يعني أي غير الاصطلاحي هي حسنة مشهورة هي صحيحة مشهورة هي أحادة هي غريبة هي عزيزة هي متواترة مشهورة وهو ما زادنا نقلته على ثلاث وعن القاضي الماوري أن المستفيضة أقوى من المتواتري على المستفيض أقواتر لا متواتر وهذا اصطلاح منه تشمري رأي خوتي تجينا متواتر أقواتر لا حاشكا أي المستفين كاتكا كم وأما المشهور فهو ما رواه أكثر من اثنين كما في شرح النخبة لابن حجر لابا يقولين شانيكا دو ياسي والله مطمئن سلوين نخباء كا أقسيبه مشهورة وأما المتواتر فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده كما هو مشروح في المسودة مسودة يعني مسودة مسودة اسودة. سودة يسود يسوده مسودة أو السودة يسودة مسودة أو يسود يسودها هذا شيء كليسا أما يشده كده ستشيء كده لسا ذلك مسودة باشا كما هو مشروح في المسودة من أربعة فصاعد س مشهورة. بلام شوار برو سرو. أجر همو طبقه كاني شوار بون. بلام كاتس في السنة دكت كذ. هي أوان يعني حفاظي أنت يا يا أو كايو يعني كدوة. يعني اشتكى مخالفني بأصول مخالفني بحديثي تر. عند القياء وخطوة. وتم. بشار جبن. هل في ودشي متواتر علماء كم جر نايرن بشار جن متواتر. برغم أقوالي ابن تيمية ومجمعي العلماء بس كاتي قوي يعني ببي أويك اطمئنان بخشة إنسان اطمئنان بخشي والسي زيادر بو أكري متواثر وجزم فيه بأنه لا يعتبر في التواتر عدد محصور جمالة مرجنية إلا سروس سيو بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم وعدم وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منه يعني وانا بها اتفاقيا كذبا اما لفرط كثرتهم يعني لبروززورا زاني خلقك زور روايتا كذبا وبلغي الاسربي مصريك وشاميك ومدينيك يعني اتفاقيا كذبا حاملين روايتا كذبا وبلغي الاسربي كام حديثها واما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك وَقَدْ المشهور الْمَشْهُورُ صَحِيحًا كَحَدِيثِ الْأَعْمَالِ وَحَسَنًا حديث مان هي مشهورة وصحيحة صحيح كحديث الْأَعْمَالِ بالنيات وَحَسَنًا يسا أم حديث أخوية الْأَعْمَالُ بالنيات غريبة كل أهر فردي فأنت شو كأيک صحابي روايته كأيک تابعين لصحابي كروايتة كده واروا تعرف شو الطبقة يكیش. أما غريبة بلام لبری صحيحة. أكريت بلينشيا مشهورة. مشهورة شو كحديثها كمشهورة لنا وخالك. كابو وقد يكون المشهور عي الشهرة غير الصلاحية. حديثها كأجل حسن يشبه هل أكل شيء بيه مشهور بكابو بي مسألة الشهرة أو صافي السنة ذكّنية أو صافي متنك متنك مشهور بها. اه وطبعا عندك متواترة حديثك يعني مشهورة طبعا وطبعا اشتهي اضافية بالاضافة لاخر اخر الحديث اصطلاح النابتة شي النابتة مشهور وقد يشتهر بين الناس احاديث لا اصل لها او هي موضوعة بالكلية وهذا كثير جدا ومن نظر في كتاب الموضوعات لابي الفرج بن الجوزي عرف ذلك حديث ومن يعني اصلنيا بأطلع يا لا أصله لأن هذا موضوع مختلق هذا بالكلية يعني مختلق وهذا كثير جدا ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن جوزي عرف ذلك بلى من قاله مشهور بس مشهور مشهوري غير إصلاحية لحاشك الله ألي. وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألس الألسنة واختصره الشيخ عبد الرحمن ابن الديبع الزبيدي صاحب تيسير الرسول في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث يعني كتابي كتابي اختصاري كتابي ام كتابي من ليلة هيوانية فيشان باقي طلبكم عندها ها أكسيد لا يلود الروال غليلكا نانا لا أوه أوه نأودي أودي أوه تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث تأليف عبد الرحمن بن علي الزبيدي المعروف بن الديبع الشيباني أما اختصاره اختصار يوسخاويه المقاصد الحسنة احتصالي كدو او حديث ثاني كان لسر زمان لنا مشهور بلانتشين اك الشرطي جنيه جنيه صحيح بن وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الحديث المشتهر على الألسنة واقتصره الشيخ عبد الرحمن بن الديبع الزبيدي وصاحب تلسين صول في كتاب سماه تنميز الطيب من الخبيب فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث واستدرك عليه وهذبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة تسمى أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب وهروها وللعجلون كشف الخفى ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس وكلها مطبوعة الحمد لله مكتبانها مهي وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها شوال حديث هم لن يو خلق الزور باسا كدهين بلانتشيش أصل شانية مشهورا بلانتشي موضوعا يعني ضعيفا من بشرني بخروج آذارة بشرته بالجنة هذه تقوان معروف هاركس يبين بليا كي مانجي آذارة مش ديبها اشتبي آذار ومن أذى ذميا هل كسيكي أزيتي كسيك نصراني يعني يهودي كذميه يوجزياء دعوة دورة الإسلام أزيتي بدات فأنا خصمه يوم القيامة أو من بل عن بري أو أسلمه دفاع لو كسي ذمياءكم ونحركم يوم صومكم نحركم يوم, يوم صومكم يعني سربرين تام كيا أو رجيك و بروجون تي وللسائل حق وإن جاء على فرس كسي قدت سؤالك دعوة يشترك لك. حقي لا سرت ولو أقرب سواري أسبيش كسي بسواري أسبيش يعني دولة مانا يعني هات كالت الدعواء كهالبيداري وللسائل حق وإن جاء على فرس أمتشار حديثا إمامي أحمد الله وكو ليرا عزوي أكا ولا أو شون كالله وقد روي عن الإمام بسيغي تمريض هنا حافظ بالكثير الصغير تمريض نهاتي على لوريواعد اكن ام شهر مشهور بلام صحيح جنين قبل لا اصله لا شيخ احمد محمد شاكر الا شهر المعروف دعوا هو بهذا اللفظ لا أصله كلمي ما من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة قال هو بهذا اللفظ لا أصله كما قال الإمام أحمد ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها انظر الكلام عليها في كشف الخفاء شون دوام سيم من اذى من اذى من اذى من أهدأ؟ من اذى من اذى من اذى من اذى اذى من اذى من من أجمل خنب وخنمه من هذا أبي أبي على بيت شنكبوا متعب بيت باشا فعلًا أو حاشي حاشي رقم سيء نقدو دو, دو أبوك أي كلامي محقق سليم أنتي كده محقق لا لسر يمن لا سر حديثي سر قول الس الخالص لقول كيس برق سأكد، أي خن ما قال السخاوي في فتح المريث، وأخرج ابن جوزي في آخر في آخر الجهاد من موضوعاته. هو فيه. وانظر إلى آل المصنوع للسيوط، وقد استنكر هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ. هذا لحفاضي حديث. حديث وجان أم قولا بدرت بال أحمد وانية فقال الزركشي. فقال الزركشي الزركشي بشيازي تيجي خلاله والله مويك مشهورنا خلقه شوي خلاله في التذكيرة في الأحاديث المشتهرة وفي صحة هذا عن أحمد نظر لبي داوتويت أمريكا أحمد ويوتبيد أما فيه نظر وقال العراقي في التقييد والإضاح لا يصح هذا الكلام عن أحمد وكذا قال في تخريج أحاديث الإحياء وإنما استنكر هؤلاء الحفاظ وغيرهم هذا القول عن أحمد لأنه روى بعض من هذه الأحاديث في مسنده. إيش كاندي لوحدي ثناها لم مسندك إما محمد وهذا السنكار مردود. فقد قال الزبيدي في شرح الإحياء وجدت بخط الحافظ بن حجر نقل عن خط ابن رجب الحنبلي ما نصه ورد ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في مسنده فيه نظر. فكم حديث قال فيه أحمد لا يصح؟ وقد أخرجه في مسنده يعني الحديث ثان لفظ تريش هن للا إمام أحمد بلام إمام أحمد مبصي لفظ كان يانا أو لفظانة نهات بلام إمام أحمد أجر أم قولي وتبيت ألا يتدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها أصل شنية ما أنا كأصل ينهايت ب الفاضي تر نأب أبو بيتا لا أصلها المهمك اللي هو شو نعика حند يقول علماء هاتون استنكارك. قولي أحمد من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. ابن الملاقين. لا سلم حديثة. لا يعرف له سند. وقال العراقي في التقييد لا عص له. حديثة. أما حاشي سيم من آذ ذميا فأنا خصمه يوم القيامة هو بهذا اللفظ لا أصله كما قال الإمام أحمد أحمد محمد الشاكر الله ولكن ورد معناه بأسانيد لا رأس بها انظر الكلام عليها في كشف الخفاء ها قولي أحمد محمد الشاكر الله بلام حقيقي الله الله أقول بل هو باللفظ المذكور مروي في تاريخ بغداد هل أولي افضل تاريخ بغداد هيا؟ ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال الخطيب عقبه منكر بهذا الاسناد والحمل فيه على العباس بن أحمد المذكر فإنه غير ثقة وزاد الحافظ بن حجر وليس له راب غير أبو القاسم الثلاج متهم بالاختلاق كما في لسان الميزان وعنه ابن عراق في تنزيه الشريعة وأروي في الحديث وأروي الحديث بألفاظ أخرى قريبة معظمها لا يصح وأجود ما رواه أبو داود في سننه عن عدد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا معاهدا بالكسر أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حججه يوم القيامة وسنده جيد كسر قلنا معاهدك معاهد كابراك ك كفر بيمن ناميه خالك شوالاتجيتونية بيمن ناميه شيل قال تعال نقولاتجيت واجد وفدتي الرواهات شيكايا بخودنا تواي شيك المهم معاهد أو انتقصه أو انتقصه كسر ك ك يعني المهم هاد عي او كلفه فوق طاقته شتي بون نمونه لا تواني بدر ولا اهل ذميشات مثلا سالانو جزاي مثلا مقدارك سالاني اگر همو سالا فاريقليس زياد نابت أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغيط بنفسه. الله بلأوي أهل كتاب نصرانية مسلمانية. اشتكي لبسنة بزور. الله يا فأنا حجيجه يوم القيامة وسنده جيد كما قال العراقي في التقييد والإيضاح وفتح المغيث والسخاوي في فتح المغيث والصيوط في الآلي. وقال الزركشي في التذكرة سنده لا بعس به ولا يضره من لم يسمى من أبناء الصحابة فإنهم عدد كثير. وقال نحوه السخاوي في المقاصد وصححه الشيخ الألباني في الصحيح عموما أو لفظي هيا بل من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة لا أصله ونحركم يوم صومكم ونحركم يوم صومكم لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم وهو لا له انظر كشف الخفاء وهروها وللسائل حق وإن على فرص لحى شكاة قال هذا الحديث له أصل كإمام أحمد الله لا لا أصل له قال لا, لا, لا له أصل فقد رواه أحمد في, في المسند من حديث الحسين بن عليه ورواه ابو داود من حديثه أيضا ومن حديث الحسن عن أبيه علي بن أبي طالب وانظر الكلام عليه في ذيل القول المسدد في الذب عن المسند وفي تعليقات الأستاذ العلامة محمد حامد الفقي على منتقل أخبار اما قولي أحمد محمد شاكرة أما قولي محقق أقوله وقد جود سنده ابن الملقن في المقنع والعراقي في التقييد والإضاح والسخاوي في المغيث وليس هو كذلك وفي إسناده يعلى ابن أبي يحيى وهو وقال ابن البر في التمهيد وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمته وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة لشيخنا الألباني بيان مطول في بيان ضعف الحديث ووهاء طرقه وأسانده فليراجع المهم بلاي محققة وملا شيخ الألباني وأميش صحيح ونحركم يوم صومكم وللسائل حق وإن جاء على فرص النوع الحادي والثلاثون جوريس سيويا كامل جوركاني مصالح معرفة الغريب والعزيز معرفة الغريب والعزيز أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن تفرد بروايته راو واحد أو في بعضه أو في بعض المتن يعني في بعضه يعني بعض المتن ذا رواهية مات نجيك كسر روايتي كأو متنا معروفة بس بو شخصة مثلا إنما الأعمال بالنيات رأيك بس عمرة رأيك بس عمرة ولا دواء عمرة ليش بثابت يعني كسر روايتي كدواء كوابو مدام متفردة أو غريبة بحمو حد يسكن متفردة جاي وش يع بعض لحديثك كا كسر كان كسر كثير كما إذا زاد فيه واحد من زيادة لم يقولها غيره وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة زيادة ثقة شباسك لا ولا وقد تكون الغرابة في الإسناد جري واهية سندك غريبة كما إذا كان أصل حديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب سنذكر بالشواذ الذكاءات المعروفة فلانا فلانا وتأكلها، بلام طريق كثير أحيان يعني معروف نية أو أشياء أو جية غريب، كما إذا كان أصل حديث محفوظا من وجه آخر أو وجه، ولكنه بهذا الاستدلال غريب، فالغريب يعني بعدما تقدم ما تفرز به واحد، ما تفرز به واحد. وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكم تفرد به ثقة مادم تفرد به ثقة وتفرد به ضعيف إذا تفرد به الضعيف برنايدت إذا تفرد به الثقة او كانت عجل مخالفين كذب لا جمود ولا مخالفين كذب لا جمود أما لا يهدل المحدثين وكو عكمك خليلي أو كاتم معدم متفردة ورناجل معدم متفردة ورناج إلا ما قد كسر كشيء بيت حافظ بإمام بي بيت كسك معروف بيت أو كاتم والأجل على الراجح لا حاشكا الله هذا تعريف مجمل غير دقيق يعني الغريب ما تفرض به واحد رما تعريفش مجمل لا نارونا دقيق نية لاويها لا جامع مانئ بها مشتكا وبيانه في علوم ابن الصلاح الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة حديث الزهري وحديث قتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا يعني كذلك حديثك لما روايات بكات أو كاتا حديثك بيوتا تشي بيوتا تشي غريب طبعا أما قولي البانية رحمه الله طبعا أما شابكين شيخ الباني باسي غريبي مقيد من بواكات بلالم مصنف بس شما من الغريب المطلق نفس الحاشيه كي شي كلام الالباني في الغريب مقيدا كلام الالباني في الغريب مقيدا ين في الغريب المقيد المقيد وكلامه المصنف في الغريب المطلق، في الغريب المطلق، أي المشارك للفرد. بون الزهري قتادة معروف تلاميذ يعني هي والروات يعني هي كسانك ابو احد حديث كان يعني روايت كذا كسان دي حديثك للزهري روايته كان راس الثقيه رغم لفظك هاني حديثك هاني باقي تلاميذ الزهري وين رواياتك دو ينفرد ينفرد بشيء عن الزهري يخالف به بقية التلاميذ او فعلا شيء غريبة. هو غريبة والله غريب غريب شجور الغريبة غريب مؤلف ما بس ما تفرض به واحد ما تفرض به واحد وقد يكون ثق وقد وقد يكون ضعيف غريب بشيء مطلق بس كدوه نا نلا طبق كان، هذا تعريفي غريب بشربيكي جشتي، فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، أما اجر دوكس يان سيكس اشترك اثنان او ثلاثه في روايته عن الشيخ سمي عزيزا دوكس بن يان سيكس موقع تفين عزيز فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم لذا هم عزيز يتيك هم مشهورش يعني العدد كان يتيك لك اشترك اثنان ثلاثين هنا ناعدا خيقبوا. أسر تعريف الجمهور شنو أر... أسر حافظة شنو أروشتين؟ عن الشيخ سمي عزيزا. فإن رواه ثلاثة سمي مشهورا. نيته جماعة. فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم. وهي حقيقة تحديد انفصلينا كده أم أنه التحديد نكروه؟ إني بدأ خيقبنا هنا. و. النوع الثاني والثلاثون جوريس سوديوم سوديوم للجوركاني معرفه معرفة غريبة الفاظ الحديث يعني أوكيون قرآن غريب قرآن منايا غريب حديث شمنايا كلام من هذا الشأن كلماتي كلمات تياك معناكين لا يهندك لخلكيرونية بيا في معنى معناكاني تقيد بكريات تفسير تفسير بكذا التفسيري يعني علماء صحابهان تابعين دونهم بو همك حموك سنيد بهوسي خوي شبكه تعريفي حديث بكذا وهو من المهمات المتعلقه بفهم الحديث العلمي والعمل به لا بمعرفه صناعه الاسناد وما يتعلق به يعني حقي للصناعه الاسنادنيه حقي بوانيه حقي بفهمه شو شنو حقك تيقي شين إيزاني شين قال الحاكم أول من صنف في ذلك النضر بن شميل النحوي النضر بن شميل قال غيره وقال غيره أبو عبيدة يكِّل العلماء اللغة أبو عبيدة مع بن المثنى يكِّل أئمة لغة وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام يعني 23 شتك نسلابيت كتبه أبو عبيدة القاسم مسلّم غريب الحديث فهو مطبوع في أربع مجلدات ما هو سب سرد كتبه سورة أو طبع كونا كاتي خوي قديما بمشي هو طبع الكلام عزام كشبي داس قامه أنا عزام كش كاتي خوي أما بمشي هو طبع الكلام طبع كونا 1960 إنه صدر شخص تحوط. لروي كلاوية كم طبعي؟ طبع أم طبع؟ لحذار إنه صدر حفتاب من جور كتبا يعني, يعني ترتيبنا مجلد. الله شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم السلام. وقد سدرك عليه ابن قتيبة أشياء ابن قتيبة لكتب إصلاح غلط أبي عبيد هندك استدراكاته وتعقبهما الخطابي خطابي لكتبكي غريب الحديث هندك اشتي ثركة أوام ميان هناو هناوتي فأورد زيادات وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم سليم الرازي ابن أمباري المتقدم بستير المتوفى سنة 304 وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا أما أنا شو بتيجي ولن بعده غريب حديث وأجل كتاب يعني أعظم كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح الجوهري يعني بوأيك أو كتبانها ميكوك على تو ابن يبنو قتيبة أو يخطابي ابو عبيد بن عبد الله و بن عبد الله و بن عبد الله و بن عبد الله و بن عبد الله تعالى كتاب عبد الله و بن عبد الله الله و بن عبد الله و من اهم فنون الحديث واللغه كلاف النغري كان كبلا علم النغري الحديث، حديث ويجب على طالب الحديث اتقانه والخوض فيه صعب شنو نوعه علم وصعب والاحتياط في تفسير الفاظ النبويه واجب على خطو كلمي لا حديث تفسير نكي فلا يقدمن عليه احد برايه لا خطو ولا يمكنه معناكته وقد سئل الامام احمد عن حرف الغريب. يعني كلمة من الغريب فقال سألوا أصحاب الغريب بجل العلماء لغفر سياركا هوا لغريب شارزان هوا عني لغريب شارزان, شارزان بسألوا عنه بكا فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن أجود التفسير ما جاء في روايه أخرى او عن الصحابي باشرين تفسير غريب كما للرواية يكتل إليه في غنباري صلى الله عليه وسلم أعتبت تفسير كلا بي. يعني صحابيك تفسيري كلمهي كلا بي يعني كلا رواة خوان تفسيرا كلا بي أو عن أحد الرواة الأئمة بلان بمرجي رابيك إيمان به. وأول من صنف فيه أبو عبيداء معمر بن مثنى التيمي المتوفى سنة 210 وقد قارب عمره مئة سنة وأبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفى سنة 204 عن نحو ثمانين سنة والأصمعي واسمه عبد الملك بن قريب المتوفى سنة 213 عن نحو 88 سنة ما شاء الله وهؤلاء متعاصرون متقاربون ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا ما نأوائل برام كامي نبيش بيش كامينا نار حتى برين فلان برام الراجح لي أنه أبو عبيدة ثم جاء ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم سلام المتوفى سنة ثلاث مئة واربعين وعشرين عن سبعين وستين سنة شصل حد صار عمره كده فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الشأن فإنه أفنى فيه عمره حتى لقد قال إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة هو إني وجد ساعة شنكت بدانيو بأخذ كشي بنو السبلاي ما أما حديثك أيد وزير هين جمعته كتاب هذا في أربعين سنة ربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري. ثم كثور بعد ذلك التأليف فيه انظر كشف الظنون. وانظر أيضا مقدمة النهاية لابن أثير ومن أهم الكتبه لكتب قرينج كانش المؤلف في هذا الشأن الفائق للزمخشري وهو مطبوع في حيدر الآباد ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلم محمد أبي الفضل إبراهيم والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف من أثير الجزر المتوفى سنة 606 وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه يعني لحميا يعني قريت له للروشة وفلوانيك أو كلمات هنيك فيها وقد طبع لجله والشرك عندك شتبويا قريته وسيركينه لذي وقد طبع بمصر مرتين أو أكثر ولا خصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء وملخصه مطبوع بهامش النهاية ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاء في الاحاديث المجازات في الأحاليث بل لسر أو مجازانيك إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم ولا يتحقق بمعناها إلا أئمة البلاخ ومن خير ما الف فيها كتاب المجازات النبوية تعليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد بن حسين المتوفى سنة 406 رضي الله عنه وهو مطبوع في بغداد سنة 1328 ثم طبع في مصر بعد ذلك برامل حاشيكا محقق الله وفي مسألة المجازي وما يتصل بها بحوث سابقه ومسائل طائلة الشائكة فانظر مجموع فتاة شيخ الإسلام تيمية والصياغة المرسلة والعلامة محمد من شنقيط كتاب منع جواز المجاز عن المنزلي للتعبد والإعجاز ولشيخنا أستاذ محمد الشغور رسالة طييفة بعنوان المجاز في اللغة الأسطورة الوافدة المبتاحة يعني بعرّب مجاز نية محقق حرف على ماش بعرّب مجاز فصلي عربي نهاية. أنا لقوة أنا لسند. مجاز أصله فصل لازماني عربي النهاية نلقوا نلسونت هرشس لغة ويانا بينا نقدر المجاز ودائم رضي اوش ديناوك مجازنية مجاز اويا علن هنديك كلمات هنديك كلمات بوشتك بكار هاتوا بلان دعيبه بوشتك كتير بكار يعني مثلا رأس بوسره بلان بوسري بنجو بوسري ميزو بوسري شاخو بوسري خانو بوسري فلان رأس الامر ورأس الاسلام اما ان الرأسانه على مجاز اي باشا چه كم كذبون ناوي سرينة رأس كبو لقوي عرب هميدانش كان كانكو كان بس ويث الراس بو سرو عند صالح جنبو عند جوتش بو, بو, بو الجبل مجازني لقوي بو عند جوت الزاني الزاني هر أسلوب جلوآنی کسی بالا بشه با من نیم باله مجاز زریه‌ی لب ببی اسماء و صفاتو لک کمالگ مباحث عقیده زودود رج و اکتبانی که اشاره بیده زلف و ایدی